فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَدِيكُمْ بِنَخْرِ قال مبتديكم بنار فما شرب منه فليس مني فما شرب منه فليس مني وَمَن لَّمْ يَأْتِ بِالْهُدَىٰ فَلَن يُخْلَقَ لَهُ قُرْبَانٌ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا كَمَا مَكَا وَالَّذِينَ آمَنُوا اُولَئِكَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو كُمْ فِي أَصِقَاعِ الدِّينِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَثِيرًا كَفَرُوا والله ما قابل <تصفيق> ينام فوقه ونوم بناء في ايلين فوقه و ثبت اقدامه மூனீக்கூநகத்து مَتَوَا اللهُ مِمَّا يَنْسَأُ وَلَوْلَا بَضُرُّ اللهِ مَا ظَبَا في <تصفيق> الأرض ولكن ولكن اللهم فضل على العالم تلك آيات وإنّا كرامي مرمو سليم